الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد برزان الخشيشان جيشنا باب يانزهمين لا شرح مختصري كتابي رياض الصالحين إنزاني برزخ وشيريس إمامنا ورحمة إخوة إليها أمر رجوكو رجاني رابردو باب يكلوك دي بشرحكين ببختي بوين شاء الله سودي لي بغلينو كاتكما بمجلس علم وعباده بسربرين بيرمات إخوة إخوة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 جروى جهال نفس خود، جروى جهال جسمانی خوی گروی هبان، مجاهده، ور جلای ولاد ما خو من دوکردن، ظالمون نفس آرزو کنده، جروى او مجاهدیه، مجاهدی نفس خوده، انسان دبیه، مجاهدی نفس خوی بگه، جروى مجاهدی غیر خودریه. مجاهدين في سخوت خراهنان وحاولنا لجل خوت, خوت بتواني أو فرض واجب السر جب جيبكي بس الخوت الزهر ماندوكي خوا خوت ماندوكي لبيناي أو يك حرام وجناء وتوانة خوت يلي بدغوريس مجاهدي دجمناني إخواني اللي خوت بس هنشوازك دبي بيه جار اسلام إسلام تنجوركن بباورن دور الاخوان أبي إنسان هؤلاء جرب علم زانياري جهادي او طائفي طائفيبك علم دبي خذ فرع علمكِ فرع زانياريكي جهادي أهل بدعه أهل فسق بعلم دبيت إنسان كعلم زانياري نبو شارذ نبو لأئن الإسلام ناتواني جهادي كسانفبك كبربرك هذا كان شو هي جاهلة ناتواني شو إنقلاعك ببهم برگیر که چون نریب شان بدارد چون دینی باز بکار نه زن تو نیه با واجب انسان خوی پرتشک خوی مسلّح کار با علم و زانیاری با قناعت و مقابله کار که ایم نصر الحقین بر باز به لاسیان که برای یه نصر المسلمان هندی جاریش اوی جهادی به جهاد با صیف و سنان با او کسانی که اسلام و پیغمبر خواستند الله عليه وسلم بو يزاني فرمون جهادي علم بيان قرسترة للجهاد صيف وسينام واتا أو الجهادي كبع علم ذكرية علم دبيزاني اللي بي. وياه أبي بيان ديني خوابكي ديني خواب تقداري دي بو لبروي ولا زوري ما زوري قياد زار ما بران او اندیش شبهات پیه، او اندیش شواشکاری پیه، هموقا سینات وانه برامربی بسته، ابی علم کی زور بخشی ببید، بیانی جوان ببید، بتوانی جوان روان بیش مید، که قناعت بیفهی، اما جهادی دوجملان بسیف و سینان و تقداری، خوانواریش میان خواناری و تکریت، تسجار و استایی، تقل دوجملان دیگر خویج ور اکید، شیری پیه با هموقا س اگر توانه بیه تو خوی دار بیه، اما آمیه کمیان کسی کی عالمی دوی کسی کی توانه خنواری دوی حلودار. و اپیوست امّن مرتبه گورت الله خیلی قوی هم ما مسال رحمتی خواهیم دوی. چن آیتی کو چن فرمودی که نه ولی مختصره کیو بختی ام کتابم. ایمش آیتی کو چن فرمودی شرح کن. ل سر باسی مجاهدو. حوصلانی تو کشانه فنا ایفا. ظالم بسازن نفس خود. جیهای خود بگی. او سر جیهای دشمنانش رو شیبام هل إنسان الجهادي نفسي خوينك ناتوان الجهادي شيطان نجمنابك جهادي نفسي خود خود الرابعين زور خلقين أعلمون والله آما دم لابناء يخوى غزابكم لابناء يخوى تيبجوشن بلا من لهمان كات السيري تكي جهادي نفسي خوينك الدواء زور الفرض هي لسري فلا موشيك الدواء ناتوانيا زور قناها دسو التيمي تقل داوناتواني تركيبكا بو تركيناك ام قناها ام عصيه ام حراما؟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 وإن الله لمع المحسنين الصورة عن كبوت هذه الشرطة نور تفرمي خواهي دورا مدحي أوكسانة كلابنا يخطي بوشاو بس النفسي خواهي أرزي خواهي هموجوه لك عن الجهاد تفرمي أوكسانة كو جهاد ينكذ لكناوهي إيما خواهي الماندو كذو وإن الله لمع المحسنين أخوة قولة قولة شاكك هل إنسان شاكك ربما؟ أخوة على قولة بيتأييد أكاو يا المتيئة دعو بشجري أكا كان يكريب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري عبد الله يقول عباس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 او, شتية بكري خوينة خوي. أو تو مغبوني او نقوم له شتي بكري بكرى في مدرية خوي نبي زيادة تلب دل لحماتي خوي هو مغبوني توم زرماندوي لهوى او باي او نبي توكريت يعني شتي جيه زور جرام بهاي بباريك الزور كبي فلوشية أوهش مغبونه هادش ينخرافنا بس عيلي خوي نيداو بسيباج نيداو دون نعمته يا لم دون نعمته داخل كيجزور خسر ماندل يعني داخل جيزور لم دون نعمته بآجام او كواب بايخي بيا بدي جي خوي النيه نندو بيه يا كم الصحه دوهم والفراغ صحت ليش صاغيه دوهم دز بطاريه فراغ يا كم صحت ليش صاغيه غزينيكي زول عجائبه زول نعمتي قولي خوي بس ابتوها ايشو ازار الدنيا ليش صاغه تواناتي شو نعجبكي القران بخوي ني بروجوبي حجبكي عمركي ذكري اخواتكي نفقه بكي يصلي رحم الجبال جبال طلبي علمكي بخوليته وحديث بك او اي شاقه كاريه للاشتاغيل زكاه انسان كان نخوش كود او نخوش ويلك حتى لا فرض خانش ستو لاوازمك زور بزحمد ادائك افرميه او دوني عمد خلق باقالي يكمل الشاغي وهذا اي انسان يشتاغل تو مجاهدين نفسي خوض بك لك هذه الشاغي هوضه تيكو شربه بدو انا او شاقه كاريه للاشتاغيل دهم والفراغ، كاتي إنسان دستي بطالا، كاتي الزور بدل السويدي، نازن صوص إنسان هي بيأجاي وبرنامجية، خروج بيتر ولا نازم شيب كين، ألي شيب بخويا تاش ماوين؟ رشقي توابية؟ بخويا رجلي ليش بتشون؟ نجيم أي والله شو سينبي أجاية كا لمن برنامجية؟ نتوعني اللي بعاني هالشي شو اشتاق <تصفيق> أبو شوار بيجرق <تصفيق> عاد نجح بخير بقوله نجده حا دانش جزء قرآن مخيرين توا كتير بيجي تلاستوا بخدهم خيرين توا تاني مرة نمرة الجماعة بيجي بيتوا وإسرحات بيجي يترك أجر سردانشون بيأجا خير دواية بيأجا كسابز كي بيجي ناس حق خزاني نادى، حق منالجاني نادى، أو نبي أجاية، أو كسر فجات، أو فراغا نيزالي بخوازية توان. بو إنسان هم هل يا كبدك يا كوتبي خوازوان؟ هم دس بطريق كاد يدس بطلا، نعمة دي خوايا هو بذات. أو كاد يبرق بذكر خوا عبادة خوا. فعشان ده فرميه وعن أبي رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه لرواية لا يمسد فالميم حفت لباتي حجبت دفن لي في غامر إخبار صلى الله عليه وسلم أقريت جهنم حجب كلاوة دور دلاوبة شهوات لبيتوا أقريت جهنم برديك أو برد شهواته دوركشتي جهنم هم دور دراوا حفة دور دراوا شهوات بآرز وبازكان أو آرز وبازنيك أمر الذي نياذة وحذليتي وضل الداوي دك أو داريبان شاوم تربية يوم لدنجي خوش وموسيقى وقرني تربية دم تربية لقسي بروبوش ونقط بازي سك تربية لحرام فرز تربية لحرام مال تربية لحرام أعوانا هرهم شبهات وحرام وقناه تاوانا بدور جهنم كتبه بان أعوانا بازده يكسر اكويت الناو جهنم كما تقول جهنم بحيث لابنه قلادار وفشك وطاوشه كما تقول جهنم بحيث رأساً داخل جهنم عندما جهنم جهنم او فرديمه بزينه ده اسمو فرديمه با او فرديله مبه او فرديد لابرتشيد او دي وجهنم او ارازو بازي كان ارازو بازي ولو ضويك حرام ابنها فرديكه بينتو جهنم وقو طريقك ويا طريقك شارك بنغي عندي ورد هندي فوش بلا شي يا كفاني داء دعوا سيص فاروا في جهنم او او أرز وبازعنا، او حز أرزونا، او خشانك يعني كبديل طاهدي، أتري أنزامي نفس التربيه نكيد تخني بك أنزامي بدعي ها، نكيد شديوابكيد، نفسي خود رابنا، جهالي نفسي خود بك، بصر خود الزالبا، قنعد بخود بك، إذا الله ينفسي خود بكرة، هجومنا كي تهريشنا يبي سوشننا، خالك يزورك كتوه، خالج يزور زور زور بعينه من طلب قضايا نو طلب فوشاني اللي بيني أوبرديا حرام فاردي من حرام كردي بيا جايله فرض ذكاني إخوة أويك كعصيان إخواني أويك ككمد الخمي بيو أنجم ندان فرض ذكاني إخواني هلا مو دارو بري جهنم بده مش نبي بقول والله من كل شاكر من بيالي شاكر من كل فلان قسم من بابا بيالي أو حبوا من سيد من أوام من كل ملام أوام أوام أوام أوام, أوام. ناس تقول نأخير أو خس أمانية تلك يكون اما ان يكون اما ان يكون اما ان يكون في ان يكون اما ان يكون اما ان يكون اما ان يكون اما دا يكون اما ان يكون اما ان يكون أقول ان يكون اما ان يكون اما ان يكون اما ان يكون اما ان يكون اما ان يكون اما إما يكون اما ان يكون اما ان يكون اما ان يكون من بطئ به عمله لم يسر به نسبه وكزي اعماله وكتبه اعماله اي بخا ان سب عشد في شيء نخله قيامه نخير عمل مو بيغمر فرمي اي فاطمه كتي بيغمر اخوها واي صفي يمكن واي فلان يقول فلان اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا خوتن بفرشوا باخوها خوتن بكرنا ونعقوا بخوي تعالى والله من صلاه ونيه اقر خوتن على سر غير راس نبل خوتن اهلي توحيد ايمان نبل راس تملك الاخو من سودة بأيونية، بل توها شبرشف عاجي بياقمره عندك أيه بإذن خواه، أبي خود دسمائك أتبيبي، واحد بتشاق سازبي لهندية شتا، برشف عاجي بياقمره عندك أيه، صل الله عليه وسلم يا إخوان السلبي، أما خود كزيكي بآجبي، كزيك كمترخم، بأمني وإن شاء الله ما شاء الله، خير من السنة كي أهوا، خود هو دخود، ليس للإنسان إلا ما سعى، خوات على فرملة صورة نجم، بإنسانيه أوانا بكفوه للنذابي. أبي خود هولي بودابيل أو سدس بودابيل جا فرمين جهنم دورد رأوب أرزباز كان أقل أنجاز دا أوج جهنميت وحفة الجنة هدو بهشتش دور دورد رأوب أنا رحدي كان بين تو بهشت فردية همود أنا رحديها عزاري تدايا قرصايت تدايا أبي أو قرص أنا ببريد أو قرص متجر أنا ببريد إن جاء قي بآواته ما ربي خود بآصين جالس ناكي بهشت سيرعتي خواخ غالية كبهشتها نبي أصير جيب، أزار أسياجي. قصد بي أذكره، لو أنا سجّم بكره لبيني أخو، لو أنا بكوشري، دار بدار بكره، خلق غريب ونامو أبيد، لسه قبولك، أوهام وأزار ونا رحدي، كذلذ بيه خوشنيون، أزار دلونيام، ياخد أزار, أزار جسيا، قبولك، زور شيء تركي دوا، لبيني أخوي يقول فشي ما مبروا.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 بحشت أو يدين دهاري خليكي بعهش دوار بعهش دود لا كان أو نارحته أنا تشد أنزق السلاحتك هم شيدك أي لأن أودار ودارستان ومية وبروبوم وقولوا جزاري بعهش خلاص كا هو وباشا تفرمي ما مصحة هنا وتفرمي عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرمي أنس يكري مالك في غمرك وافرمي ذي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة كسيق كلمرد سيشدواها كويت وتتاقى برساة دوايا كويت اكون دواي أهله وماله وعمله كمرد ياندرتوا كبار وقراصنة أيضا، سيرشد سيركرب دواعت كويت، يا كم أهلكت خزانو كركانو كتكانو خدم دوستك دواعت وماله بروس عمان اشتاوي ويهريعي توي وداي خود كويت وردمها هاتو فلان كسير تباشنا كراوة، وعمله ليش دواعت كويت، فيرجع اثنان ويبقى واحد كداخل خبر كرايت، دفن كرايت، بان دراي خلق كراي سرد، دعاء ينبت يا بجيتي دوال لو أشتان أجرينه بروماله بروأوداني يش جانديته جورا ولا غلط يرجع اهله وماله ويبقى عمله كده دفن كلايباندري أهل كده خزانة كده من دارك أجرينه مالك ده جرى مالي تونيا وتن أهل أهلي تونيا ليه سبب دعوة نمال مالي تونيا بو دوائة وكعدش خزانة كده عدي شوردو شوار مقدروش بوهيشوكه كوا خزانة تونيا أقل من دارتنا مينيت هذا ما يقول لكي نسيحة يومكيه ويقول لكي نسيحة وفي هذا المالكه لا يوجد مالطانية في هذه عن هذه الدولية سبحان رب العظيم أي يكون هناك ويبقى عمله عملكانتا أمش متفق عليه وهذا أي إنسان هذا الذي تواوته وبابه عمليه مجاهده بك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 خافر بي بندك ام راستي كل قبل رهيبو فراوان كنت اتجاوب بينيت غلوغلوزاري بهشتي براخان الوجي دو جارجي خويل بهشت بينيت كسيده تتجو لسر شوازي بي جاك جوان بون خوش ديمن جوان الا تخاتك اكيد وانا بون خوش ورنج جوان الا انا عمله الصالح من كد جوان كان توم لدنيات شاكده كر من اكد وانا ثانيه خوشا يتبي زهر نبي لو غليبي تنهاو تاريخيا رفیقی کی بون خوشی جوان لگلتاو که ها بیزار نبید. آوچ عمل کانته عبادت تو نیوچو رجوت شاگرکاری کانته که لدیونیا کدوم بناه خویت علاه؟ اما که کبران شاگرکار نبیت کافر و بیادین و مجرم و تمام بر بیه. لپرساری که مودوم سیر آره ها ها لادری چونی خواد لپرس نبود نازنجبیت و آوچ شویی سوندی بیگماری نبود سال سال دعای نکودونا نازنجبیا. شویی ل سال صلاه مصطفی میو ریبازی غیر اسلامی بونازنجبیت و آوچ کافیه غم را صبر فرمیم، خواه فرمیم عبده کم دروی کرد. بیگ میترقی کوگالو چی و کتکی آسیلیدن یک هواریلیه و دیر تا آزارکی. هر چی مخلوقاتی جوی لتانه انسان جنون کنن بیه. اگر جویان نبا یزرای اتاقی، خواه فرمیم عبده میدروی کرد. خبرکی بابت یک، که خبرکی دیتیک آو دو ديوار رقی، خرسی اسقانخانی که پر از روحي روحیه آزار آیا، خواه فرمیم عبده لا آگر جهنم بی همو رو جدوجار جهنم بشندن با قروگرمای جهنمی دسریا پیاری دیمن ناشرینی قبیح بون ناخوشی بون بوقندی تتجویه اترسیل ات تو چی آوان بون ناخوش و رنگ ناشرینه الی من کراو كافر کانتم مشنک نبوي وكذاب و منافق نبوي دلوزلو کذاب و زناکر و ظالم و ریباخور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 آخر فرمو هذا فاشد وعن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعليك والنار يثل ذلك رواه البخاري فرميه في غمر من صلاة والسلام يقول لسربيه بهجت نزيك الهريكي لأيوة لبن نعلك زيادر نزيكتره وهذا دور بباو الساويد لبن نزيكتر بهشت أو هنزيكا ووجهناهم جهنم شيوا ناري دوله شراك نعل كان نعل كذب في بنكيف يلشراك وتهل المرديان لباهجه للجنه بيد الفعل وايه روحك جنب الجياني عالم الارواح الطيبين الارواح اللي روحي باهجه تفان يا بلاي روحي جهنم يا ناره لا حاجه برزخ الجنه اقرب الى احدكم باهشت لذكرها بلا هرج ايوه من شراك نعله والنار بسبب ذلك وهذا أي إنسان اي مروبي اي مسلمان هاولدر و تيكو شربه، مجاهده نفسي خود بك مجاهده الشيطان بك بس الارض كانت بحشت زور نزيكا جهنم زور نزيكا او نزيكا تنها مردن لبنتانا هتا نمردويتا هتا ماوي لحياة تا دم التاروهناسا دي و ارواح كي خوابه خوشه انجام دل ايمان برز لكردوية جوان كي خوابه خوشه لكفر و شرك و ضلال لبيديني و غيرديني ولا التواني مع الصفرية كواذك هذا الدرجة تواني بالإسلام نفسي خذ راهن ستساع كاري بس قالوا زغلب باز دا زال بيت أوت ولا بهشتة ونزيكية أجر وان بوي لا الجهنم ونزيكية هالمردي داخل دبي دواكم دا لأخويك وربيع لبنان دبر خاطرنا وجوانا كانوا الصفة دبر ولا كان ما خوش يا ربي إخواني غناه خواني لايك واقمر خوش بيت إخواني الجنائي مردي مصمام ما خوش بيت الجنائي أو كسانا خوش بكنياب جييش بإيمان و اكر معسيشن اخوياي غوري بهر بالي امغوري اخويا رمضان ملي قبول كي نوج راجو ملي قبول كي قران خدن عباد ملي قبول كي مخلص مفليس ما كي لها متاوله ما كي وراث ما فاتو كي مكبره يتر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امن يجيب المضطر واذا دعاه ويكشف السوء لفضيله <تصفيق> الدكتور